صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن المتقين لا يخافون من أحداث المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الماضي لأنهم عرفوا الله حق معرفته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 هي وسيلة وطريق إلى الجنة الأخرى جنة عرضها السماوات والأرض وكثير من الناس خرجوا من الدنيا وهم لم يذوقوا طعم جنة الدنيا المعدلة ولم يعرفوا لها رسما ولا وسما مما كان سببا لجفاف الأرواح وصداء القلوب وتناكر النفوس واستيلاء أمراض الشهوات والشبهات على العقول والقلوب. إن هذه الجنة المعجلة في الدنيا هي جنة المعرفة بالله والصلة به تلك المعرفة الحقة الحية النابضة إنها جنة والله وأي جنة من ذاقها وتنعم بها وارتشف رحيقها لم يبغي عنها حولا ولم يطلب غيرها بدلا إنها أنس المؤمنين وبهجة الموحدين ولذة الصادقين ومهما سعى الناس في طلب اللذة والسعادة والطمأنينة فلن يجدوها على الحقيقة والدوام إلا في معرفة الله والأنس به واستحضار قربه ومعيته سبحانه التي تفيض على العبد ألوانا من الحبور والسرور والرضا وفرح القلب ونشوة النفس حتى إنه لا يعبد الله كأنه يرى فيكون الله تعالى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فأي حياة يعيشها هذا العبد أي حياة يعيشها هذا العبد وأي سعادة يتلذذ بها من وصل إلى هذه المرحلة من الإيمان والمعرفة والإحسان أمّة الإسلام إن معرفة الله هي باب التوحيد الأعظم ومنشور الولاية الأقوى ومن رسخت في قلبه هذه المعرفة وعرف الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله دخلت قلبه أنوار التوحيد ولا بد فلا يعبدوا إلا الله ولا يسألوا إلا الله ولا يصرف ألوان العبودية كلها إلا لله وحده ولن يصل عبد إلى تحقيق التوحيد الخالص لله إلا بالمعرفة الحقة به سبحانه وتعالى وهذه هي طريقة القرآن في تقرير توحيد الألوهية. أنه يستدل بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وربوبيته على توحيد الألوهية والإلزام به كما في قوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وكما في الآيات التي في سورة النمل التي يعدد الله فيها نعمه وبديع مخلوقاته ثم يقرر ملزماً أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَ والآيات في هذا والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. إن امتلاء القلوب بمعرفة الله وتوحيده وإجلاله يخرج منها فسادها وأمراضها وكبرها وعلوها، ويزكي النفوس والأرواح، ويؤسس فيها معاني الإيمان وحقائق اليقين والتوكل والإخلاص والصدق. فيصبح العبد ويمسي في نعيم لا يشبهه نعيم واثق بربه غني بمولاه عزيز بسيده راض بأفعاله مطمئن لأقداره قد تحرر من عبودية الخلق والدرهم والدينار وحظوظ الشرف والجاه وصار عبدا لله وحده الذي عرفه وعرف أنه الذي بيده مفاتيح كل شيء سبحانه وهو الغني له مقاليد السماوات والأرض أيها المسلمون إن توحيد الربوبية والأسماء والصفات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات هو أساس اليقين والإيمان ومحرك القلوب إلى علام الغيوب وإفراده بالعبادة والتوجه والقصد وهو الوقود الحي الفعال لحياة النفوس وثباتها وسعادة الأرواح والعاصم لها من وساوس الشيطان وأفكار الردى والضلال ولذلك فإن الله سبحانه يحب من عباده أن يعرفوا وينظروا في بديع صنعه وأفعاله ويتفكروا في مخلوقاته ومن هنا كان القرآن كله في تعريف الخلق بربهم سبحانه والحديث عنه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعاته الحكيمة وربط القلوب به سبحانه لكي تشرق عقولهم وأرواحهم بإفراد ربهم سبحانه وتعالى بالقصد والطلب الذي هو توحيد العبادة والألوهية فهما متلازمان ولا بد توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد العبادة والطلب لا ينفكان عن بعضهما وهذا هو الطريق هذا هو السبيل عباد الله هذا هو المنهج الصحيح في تربية الناس ودعوتهم والأصل في المبتدا والمنتهى في كل خطاب دعوي ولقد أخطأ كل الخطأ من سلك غير هذا السبيل في التربية والدعوة وظن أنه يمكن إصلاح قلوب الناس وعقولهم بفلسفات وأفكار لا طائل تحتها إلا الحيرة والقلق أو بلعاعة من الدنيا ومادياتها أو بنعرات وعصبيات جاهلية حزبية ألا؟ ألا ليت الدعات والمصلحين وأرباب الأقلام في وسائل الإعلام وغيرها يستشعرون فداحة الخطب وحجم الخسارة حينما ينشغلون بأمور جزئية فرعية ويغفلون عن هذا الأصل العظيم الذي به حياة القلوب واستقامتها الذي به حياة القلوب والعقول. واستقامتها وفلاحها وهو السياج المنيع لكل المجتمع ضد أفكار التطرف والشبهات وأمراض الهوى والشهوات ووالله الذي لا إله غيره لن تصلح أمتنا إلا بالتوحيد الصحيح وقوة المعرفة بالله تعالى والتعلق به ومن تكس المنتكسون وتنكبوا طريق الهدى وارتدوا على أدبارهم إلا بسبب ضعف المعرفة بالله وهشاشة العلاقة به سبحانه مما كان سببا لتزلزل القلوب وتغير المبادئ وانسلاخ اليقين من القلوب لأول عارض ولبارق طمع ولشوب غرض ومصلحة أمة الإسلام إن تحقيق المعرفة بالله وقوة التعلق به سبحانه وامتلاء القلوب بجلاله وعظمته هو ينبوع التوحيد الصحيح ومادته الكبرى وكيف لا وكيف لا والله سبحانه وتعالى هو احق من ذكر واعظم من دعى واكرم من سوى وارحم من رجى وارف من ملك نعماه تترى وآلاءه لا تحصى عنده خزائن كل شيء ينفق كيف يشاء يده ملى لا تغيضها نفقا سحاء الليل والنهار ولو اجتمع الخلق كلهم في صعيد واحد فسألوه وسألوه حتى يعجزوا عن المسألة ما نقص من ملكه وخزائنه شيء أبدا ذلك بأن الله ملك جواد ماجد كريم غني هو الأول والآخر والظاهر والباطن محيط بخلقه لا يخرج أحد عن سلطان قهره يخفض القسط ويرفع حجابه النور لو كشفه لأحرقت احرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره هو ملجأ المضطرين وملاذ المستجيرين وغياث الملهوفين وسع كل شيء علما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون لا يعزب عن علمه مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فلا إله إلا الله ما أعظم الله ولا إله إلا الله ما أجل الله له سبحانه الكمال والجلال والجمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله واحد أحد مدبر حكيم ورب قدير لا شيء يعدله ولا شيء يشبهه وليس كمثله شيء ولا يؤده شيء ولا يتعظمه شيء وكل شيء إليه فقير وكل شيء عليه هين ويسير لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار والأفهام حي لا يموت قيوم لا ينام يمسك السماوات والأرض أن تزولا خلق الخلق كلهم بلا حاجة إليهم ورزقهم كلهم بلا كلفة ولا مشقة ثم يميتهم ولا يعجزونه ثم يبعثهم ويحاسبهم كلهم وهو أهوان عليه هو الملك هو الملك سبحانه يؤتي ملكه من يشاء بفضله وينزعه ممن يشاء بعدله ذلت له الرقاب وسجدت لعظمته الجباب وإن كسرت لقوته الجبابة والطغاة يمهل الظالمين ويمدهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا بغوا وأسرفوا أخذهم أخذت أسف لا تبقى منهم ولا تذن إن أخذه أليم شديد كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن ومراسيم قضائه وقدره نافذة نازلة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره قائم على كل نفس بما كسبت وقائم على هذا الكون بأسره يحفظه ويدبره ويصرفه بعلمه وقدرته وحكمته هو الجبار هو الجبار سبحانه المنان اللطيف الرحمن جبر قلوب أوليائه ومن على الذين استضعفوا في الأرض فمكن لهم والله لطيف بعباده فكم من شدة فرجها الله وكم من نازلة كان لها الله وكم من كربات وأهوال درأ شرها الله ذو العزة والملكوت والجبروت صغروا دون جلاله كل كبير وذل مع كبريائه كل عزيز وتهاوى أمام عظمته كل عظيم يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. ويرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل لا تشغله أصوات الداعين ولا تعجزه حاجات السائلين على تفنن مطالبهم واختلاف ألسنتهم يعلم ما يسرون وما يعلنون في كل الأحوال وحين يستغشون ثيابهم إنه عليم بذات الصدوء هو الله هو الله القادر القدير المقتدر الخافض الرافع الماء المعطي المانع المعطي المانع لا ينفع مع منعه سعي وبذل مجهود فكم من مجتهد حريص لكنه محروم ولا يمنع ما معطائه عجز عاجز ولا منع مانع فكم من عاجز ضعيف لكنه مرزوق وافر المقسوم هو الله هو الله الرحمن الرحيم ذو الرحمة الشاملة للعامة لكل مخلوقاته وذو الرحمة الخاصة لأوليائه وأحبابه يفتحها عليهم ولا ممسك لها فتطيب حياتهم وتحلو معها مرارة الأقدار وتتنعم بها أرواحهم التي مسها تعب الحياة ووهجها ألا إنه هو الله الذي لا إله إلا هو المستحق للثناء والكمال والحمد والمدح لا نحصي ثناءا عليه أيها المسلمون لا شيء أحلى من الحديث عن الله ولا خطاب أشهى من أن يكون في مدحة الله فهو الذي يشف النفوس ويُسعدُها ويُذهبُ حُزنَها وخوفَها فيا لله يا لله كم ضاعت منّا الأعمار في بنيات الطريق وكم ذهبت منّا الساعات في لهوٍ وقيلٍ وقال ويا لله ما أشدَّ غفلتنا عن ذكر ربنا ومعرفته وما أعظم حسرتنا على نقص حظنا من الأنس به والعيش معه سبحانه وما سبقنا السابقون المقربون الأبرار بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكنه بشيء وقر في قلوبهم ورسخ في نفوسهم هو قوة المعرفة قوة معرفتهم بربهم سبحانه وشدة تعلقهم به وحبهم له فذاك أطيبا وأحلى وأشهى ما في هذه الدنيا حتى إن القلب لا يهتز فرحا بهذا النعيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أحمده سبحانه وأشكره وأصلي وأسلم على نبي الهدى والخليل المصطفى أعرف الخلق بربه وأتقاهم وأخشاهم له وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الأولياء النجبا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة الكبرى وبعد أيها المسلمون معرفة الله نوعان معرفة إقرار وإعتراف فحسب وهذه اشترك فيها الناس كلهم حتى المشركون لكنها لم تنفعهم في النجاة والفلاح لأنها معرفة باردة هامدة. لم تثمر لهم التوحيد ولم تحرك قلوبهم إلى الله تعالى حباً وإخلاصاً والنوع الثاني هي معرفة خاصة زائدة على مجرد الإقرار بامتلاء القلب بتعظيم الله وإجلاله الذي يستلزم إفراد الله بالتوحيد والعبادة والمحبة والخشية والتوكل فيشعر العبد بالقرب من فاطره ومولاه فلا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا إلا ربه ولا يرجو إلا الله ولا يتذلل إلا لمالك أمره وليس له هم ولا شغل إلا في رضا ربه سبحانه فتصفو له الحياة ويطيب له العيش ولا يأسف على فائت ولا يفرح بآت ولا تزعجه الأحداث. ولا تقلقه الكروب ولا تقلقه الكروب ولا يستخفنه الذين لا يوقنون قال ابن رجب رحمه الله افضل العلم العلم بالله وهو العلم باسماءه وصفاته وافعاله التي توجب لصاحبها معرفه الله وخشيته ومحبته وهيبته واجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه عباد الله إن أعظم ما يعين العبد على تحقيق المعرفة بالله وقوة التعلق به ورسوخ الإيمان واليقين أمور ثلاثة أجمع العلماء بالله على عظيم أثرها على القلوب لمن حرص عليها وداوم واستمر حتى يفتح له الباب فيجتبيه ربه ويصطفيه أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا أول هذه الأمور يا عباد الله دوام النظر والتدبر والتفكر في آيات الله المتلوة المسموعة آيات القرآن العظيم فهي من أجل أسباب حصول الإيمان واليقين والمعرفة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والمفيد النافع هو إحضار القلب حين تلاوة القرآن على مكث وترتيل وتدبر الآيات والتفكر في معانيها وحسن الفهم لمقاصدها ودلالاتها فهذا أنفع ما يكون للقلوب والأرواح والأمر الثاني يا عباد الله دوام النظر والتأمل والتفكر في آيات الله الكونية المشاهدة في ملكوت السماوات والأرض وبديع خلق الله في الأنفس والآفاق فإن ذلك يورث للعبد اليقين وقوة الإيمان والمعرفة بالرب سبحانه وقد سلك هذا الطريق أنبياء الله ورسله والصالحون من عباده كما قص علينا سبحانه طريقة إبراهيم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في نظره وتأمله في آيات الله الكونية واستدلاله بذلك على توحيد الله واستحقاقه للعبادة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والأمر الثالث يا عباد الله دوام ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار في كل الأوقات فإنه الحصن الحصين الذي يحمل عبد من الآفات والشرور ويثمر في القلوب محبة الله والإنابة إليه والإخلاص له سبحانه واستحضار قربه ومعيته ويثمر للعبد أيضا وقوة في بدنه وقلبه وعقله ونشاطاً وحيوية في جوارحه وعمله فإن ذكر الله حياة القلوب والأرواح والأبداء والذي لا يذكر الله كالميت وكالبيت الخرب وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتر لسانه عن ذكر ربه يذكر الله في كل أحيانه ولا يزال العبد رطبا لسانه بذكر ربه فيمده الله بعونه وتأييده ونصره والدفاع عنه فإن الله مع عبده إذا ذكره وتحركت به شفتان وَيَا قَوْمِ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمور التي تحصل بها قوة المعرفة به ورسوخ اليقين في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض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 على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في فلسطين والشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم واجعلهم رحمةً على رعاياهم وشعوبهم يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفق ونائبي لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم مفاتيح الخير مغلق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدًا وظهيرًا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفعنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وكن معنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تشمث بنا عدو ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين